الحيوان الطاهر الحيوان الطاهر بدنا نذكره الان ان شاء الله نكمل الثالث الدم النجس كل دم خرج من حيوان نجس او خرج من السبيلين من الادمي كل دم نجس او كل دم خرج من حيوان نجس او من السبيلين من الادمي هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا, لا يفعى عن يسيره لو أصاب الإنسان منه كجب الإبرة لازمه أن يغاصره طيب نشوف المؤلف يقول نجس من حيوان طاهر من حيوان طاهر فهذا المؤلف أيضا أن الحيوانات قسمان طاهر ونجس وهو كذلك فنقول كل حيوان حلال فهو طاهر كل حيوان حلال فهو طاهر مثل فهي مثل العام والدجاج والضبع والأرانب وغيرها كل حيوان حلال فهو طاهر لكن طاهر متى في الحياة طاهر في الحياة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 والحكم الذي قلته الذي قلت الهرة مش بعد فما دونها في الخلقة هذا كلام, كلام الفقه رحمهم الله سواء كان ما دونها من الطوافين أم من غير الطوافين حتى لو كان لا يوجد في قوت أبدا وهو من الهرة فأقل فإنه يكون طاهرا أرفت طيب. لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك ظاهره ان انه يع انه انا التحرز منها شفت التحرز منها ليش لانها من الطوافين علينا يكفي ترددها يكفي ترددها علينا ف فلو كانت najisa لشق ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يطاء وبناء على ذلك نقول إن مناط الحكم ما هم أي التطواف التطواف هذا مناط الحكم الذي يحصل به المشقة من بالتحرز منها انتبه البغل والحمار على المذهب نجس أو لحرام ولا طاهر نجس لأنهم حرموا الأكل وعلى القول, وعلى القول الذي يدل على الحديث وهو أن العلة تطواف يكون طاهرا لمشقة التحرز منه أعراتهم الآن إذن قول المؤلف من حيوان طاهر خرج به ما هو الحيوان النجس فما الحيوان النجس كل حيوان محرم الأكل ها؟ إلا إلا الهرة فما دونها على المذهب نعم أو إلا ما شق التحرز منها على القول الثاني الراجح تقي علينا أنه قد يرد على, يرد على هذه القاعدة كل, كل حيوان محرم الأكل يرد عليها الآدم الآدم الحيوان يرد عليها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 هو ايه هو لاق الطالب الكسبان الكافر حسيا الصحيح انه طاهر نعم ترسم طاهر. طاهر نعم, نعم. هذه ماتت سقطت في سمن فماتت هذا لفظ حديث وهذا الميت سيأتي إن شاء الله ذكر الميتات إن جميع الميتات نجسة إلا السمك والجراد وما لا نسله سائلة والآدم نذهب بحنيفة وإختيار الشيخ الإسلام إن جميع النجاسات كل النجاسات يُعفى عن يسيرها وحان إذن يسل الأمر طيب هل يمكن أحد أن يجيب عن نعم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 السمك وقل لا الأحسن ما نستطيع لأن دم, لأن دم السمك طاهر أصبر ها؟ <تصفيق> الهرى هو ما دونها الحيوان الذي يباح في الذكات إذن ثلاثة هذه هي الحيوانات الطائرة في الحياة وسائل الخلافة أيضًا في بعض الأشياء فكرة المعلومة قال وعن أثر استجمار بمحله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 أو نجس وتم الشروط فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه وهل, وهل يبقى أثر نعم لأن المحل لا يتطهر بالكلية إلا إلا بالنه فالأحشار والمناديل وشبهها ما تطهر المحل تمام التطهير كما يطهره الماء وهذا ظاهر هذا الاثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول مؤلف انه يعفى عنه ولكن يعفى عنه في, مح... في محله في محله فنقول للمستجمر صل ولع... ولس عليك. ولا ولا عليك صلاتك صحيحة فاذا قال انا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 وهو مستجمر لكنه قد توضى فصلاته صحيح ولا يقال إن فيه أثر نجاسة لأن هذا الأثر إيش معفو عنه ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعفي عنه أيضا لأن هذه النجاسة معفو عنها في محلها وعلم من قول المؤلف في محله أنه لو تجاوز محله لم يعفى عنه لم يعفى عنه كيف يتجاوز؟ لو أن إنسانا عرق عرق ثم سال العرق إلى وتجاوز المحل سار على سراويله أو على ثوبه أو سال على صفحتي الدبر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 هذا السجمار مطهر يا مشرف واضح مثل اللي قلت ما هما والحجار قال على ما عداهما ما يباح السجمار به يطهر وهذا هو الصحيح وبناء على هذا القول الراجح لو تعدى الى غير محله فعرق الانسان على سراويله خرج منه مني فإنه لا يكون نجسا لأن الاستجمار مطهر لكنه عفيا عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة طيب هذان اثنان مما يوعف عنه يسير الدم النجس محاول طاهر والثاني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 لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئا وهما الدم النجس من حيوان طاهر والثانية أترى الاستجمار بمحله أقول ذكر بعض علماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرز منه وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذلك يسير سلس البول يسير سلس البول لمن ابتلي به نساء الله لنا ولكم السلامة لأنه يسق التحرز منه فيعفى عن يسيره إذا كان الإنسان متحفظا تحفظا كثيرا فقد استطاعته فاليسير منه لا يضر قال ولا ينجس الآدمي بالموت الآدمي لا ينجس بالموت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 النجاسة المعنوية ودليل ذلك أن الله أباح لنا طعاما الذين أوتوا الكتاب مع أن أيديهم تلامسه وأباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب والإنسان لامس زوجته نعم ولم يأمرنا بالتطهر منها فدل ذلك على أن النجاسة المذكورة في قوله تعالى إنما المشوك النجاس ها النجاسة المعنوية لم نجاسة الحسية وعليه فالآدمي لا ينجس بموته وذهب بعض العلماء إلى أن الآدمي الكافر ينجس بموته واستدل الآية الك... بمنطوق الآية الكريمة هو حديث أبي هريرة وأن هذا الكافر لا يغسل لا يغسل نعم. فإذا كان لا يغسل فالعلا فيه أنه نجس العين وما كان نجس العين لا يفد فيه التوصيل قال الأول أصح قال وما لا نفس له سائلة أنا عندي متولد من طاهر وما أي والذي لا نفس له سائلة نفس قام بمعنى دم سائل يعني يسيل اذا جرح او قتل وقوله متولد الصواب من حيث الاعراب ان يقول متولدا ولهذا في الشرح قدر المبتدا فقال وهو متولد المفرو... ال... الواجب ان تعرض ان, أن تنصب المهم اشتراط المؤلف ثلاثه شرطي شرطي أن لا يكون له نفس سائله وأن, وان يكون متولدا من طاهر فهذا لا ينجس بالموت, لا ينجس بالموت وفي الحياه ايضا لا ينجس من باب اولى مثال ذلك الصراص كان هون السلاسل ها الصوارير حتى يكون في الحمامات طيب ايش الزهوي طيب ا الجعن العقرب الى غ... الى اشياء الى... كثيره منها الوزغ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 وهذا مبني على, أن, على أن, أن النجس لا يطهر بالاستحالة أما على قول من قال إن النجس يطهر بالاستحالة فلا يشرط أن يكون متولدا من طاهر صراصل الكنف نجسة ولا طاهرة نجسة لأنها متولدة من نجس الصوريط ها الكنف الكنف هذه محل تخلي محل التخلي نعم بس هو ما يعرف يمكن اظاهر انكم صايرين عندي لا ها موجب صح على كل حال يق... الشيء المتولد من نجس يكون نجسا بناء على على ان, أن النجاسه لا تدخل بالاستحانه واذا قلنا بانها تطهر فإن هذا المتولد من نجس طاهر فينا. طيب لو أننا وجدنا خنفساء سقطت في وماتت فيه ثم أخرتناها منه هل ينجس ليش ما في التفصيل أبدا هو قليل ماء الشرق يعني حاطل الوضو واحد حاطل الوضو نحو مد يتوضى به فرجد في الصباح أن فيه خنفساء مجيتة نعم نقول هذه طاهرة لأنها ليس لها نفس سائلة طيب هل هناك شيء آخر لا ينجز بالموت سوى هذه نعم لا ينجز بالموت أيضا السمك لا ينجز بالموت لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه الجراد يدخل في قوله وما لا نفس له سائلة وحينئذ لا يحتاج إلى استثناء فالذي لا أنجس بالنوت إذن الآدمي الحوت ما لا نفس له سائلة بالشرط على المذهب أن يتولد من طاهر هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالنوت آآ البعير ينجس بالموت البعير ينجس يا أخواني بالموت ينجس بارك الله فيكم ينجس ينجس بالموت مهم مدكة اهو حلو طيب المهم على كل حال البعير ينجس بالموت الهره ثم جنها ينجس ينجس بالموت لان لها نفس سائر له دم يصير كذا طيب البق ذا ينجس كذا البعوض البعوض لا ينجس لأنه ليس له نفس مسائلة هي أصغار البعو البعو ثم قال المؤلف وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدم ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما في الخلقة طاهر هذه عدة مسائل أخبر المؤلف عنها بخبر واحد اولا بول ما يؤكل لحمه كالابل والبقر والغنم والضباء والارانب والدجاج وغيرها بولها صح لكن التمثيل بالدجاج ممكن يكون فيه غلط ها يعني هو ليس لها بول في المياه نعم طيب روث ايضا صح فان قلت ما هو الدليل على طهارتي فالجواب الدليل البراءه الاصليه يعني عدم الدني لان ما ندعي انه نجس فلاتي بالدليل والا فالاصل الطهاره ثم نقول هنا هناك دليل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين ان يلحقوا بابوال الابل أن يلحقوا بالإبل أن يلحقوا بالإبل إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ولم نأمرهم بغسل الأوان منها ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرق ولا أمرهم بغسل الإناء منها دليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم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 أو صاحبي القبرين قال أن أحدهما فكان لا يستتر من البول من البول والبول هام سواء جعلنا للجنس أو للإستغراق هذا واحد فإنه يدل ما عليه على نجاسة البول ثانيا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 والدليل على ذلك أن في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله من بوله وهذا نص صريح فيحمل الأول عليه وتكون أل للعهد الذهني لأن العادة أن الإنسان يتنزه من بوله كل ما بعد وأما الجواب عن الحديث الثاني النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل فيقابل بالإذن بالصلاة في مبارك الغنم فيقال إن العلة ليست في النجاسة ولو كانت العلة في النجاسة لم يكن فرق بين الإبل والغنم لكن العلة شيء آخر ما هي لئن ان العله تعب ان الحكم هذا تعبدي اي غير معقول العله وقيل ان العله انه يخشى ان صلى ما باركها ان تاوي الى هذه المبارك وهو يصلي فتشوش عليه صلاته تنه كبير في بخلاف الغنم الغنم اذا وجدت واحد يصلي يمكن تروح ان تتسلق لكن الابل ما تتروح فيخشى أن تأتي وهو يصلي فتشوش عليه الصلاة وقيل إن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام خلقت من الشياطين ليس معنى أن أصل الشياطين يعني أصل مادتها لكن المعنى أنها خلقت من الشيطنة الشيطنة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 فهو يشبه النهي يشبه عن الصلاة في الحمام لان الحمامات بيوت الشاطئ شافه شافه البعيد لها سلام تعرفه هنا على كل حال نحن نقول انه لا سبب في ذلك النجاسه بدليل الاذن في الصلاه في مبارف الغنم طيب هذا بول ما ناكله لحمه وروثه <تصفيق> ومنيه منيهها ايضا طاهر تحل له وش ادري ها يعني الدليل الحسي ما, ما في تولد ما في دليل من القران ما هو والله, كل والله خلق كل دابه من ما وجعلنا من الماء كل شيء حي حي ولا حي بالجر ولا بالنصب بالجر يا اخواني بالجر جاءنا الماء كل شيء حي قائل اباحه لهم للضروره أب... نعم اباحه لهم للضروره والضروره تروح المحظورات انت ليش تبي هات الجواب على هذا جواب على هذا الشيخ ابن عاصم صلى الله عليه وسلم قال ما اختار حيوان طاهر فكان باين واضح طيب ها ايش مثل البول بالضبط حكم حكم البول أبدا ما فيها فيها دليل الاذن, بم... الاذن بالصلاة في با... مرابط الغنم طيب احنا ذكرنا ان الشافية رحمه الله يرى ان الابوال كلها نجسة الصحيح مذهبوا مو هذا واستدلوا بعموم قولهم ما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول ورجدنا عليهم هذا الدليل بأنه قد ثبت في صحيح البخاري لا يستبرئ من بوله وحينئذ لا, دل... لا دلاثة الحديث طيب ناخذ درس جديد قال المالف رحمه الله ومني الآدمي هذا أحد المسائل المتعددة بول ما يكل لحمه وروسه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 وصف الله بقوله من ماء مهين مهين يعني غليظ ما ما, ما يسيل من غليظ في الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين المتحرك هذا الماء لنهو خلق ادم كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من ثم جعلناه نقطه في قرار مكين فمن هذا الماء خلق الأنبياء والأولياء خلق الصديقون والشهداء والصالحون فهو طاهر ولنا في تقرير طهارته ثلاثة طرق الطريق الأول ان الأصل في الأشياء الطهارة هذا واحد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 ويصلي فيه ولو كان نجسا مكتف فيه بالفرق لأن النجاس لا يكتف فيها بالفرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمنحيظ يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء أو قال تصله ثم تصلي فيه فلابد من, من الغسل بعد الحد ولو كان نجسا لكان لابد من غسله لكل حال أما الطريق الثالث فهو أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتأبى حكمة الله عز وجل أن يكون أصل هؤلاء البررة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 وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه بداع الفوائد مناظرة بين رجلين أحدهما يرى طهارة المن والثاني يرى نجاسته وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم لو رجعتم إليها في كتابه بداع الفوائد غير الفوائد لو كتاب اسمه الفوائد وكتاب اسمه بداع الفوائد طيب فإذا قال قائل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 يتحول إلى هذا الماء الذي يخلق منه العالم فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا وإذا كان فرق واضحا هل يمكن أن نلحق إحداهما بالأخرى في الحكم ولا لا, لا هذه فضلة طيبة طاهرة خلاصة وهذه فضلة خبيثة منتنة مكروهة ثفل الشيء لما فينا هو لينزل فلا يمكن أن يقاس فإذا يكون دل عليه الأثر والنظر على طهارته وطرق الطهارة الآن ثلاثة, ثلاثة. قيناها طيب قوله مني, مني الآدم مفهومه أن مني غير الآدم نجس ولكن هذا المفهوم لا عموم له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 ليس بطاهر. وقد سبق لنا قريبا أن مني ما يؤكل لحمه طاهر وهو غير غير آدمي كذا إذن مني ما لا يؤكل لحمه مني ما لا يؤكل لحمه نجس منين نأخذه من مفهوم قوله مني الآدم فصار المفهوم الآن يتضمن شيئين أحدهما يوافق المنطوق والثاني يخالفه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 يعني هو نجس كده ليه هو نجس طيب اديك طاهر ايه طاهر ايه ايدي طاهر انت انت طاهر طاهر, طاهر. ولا لا ولا هي نجس الفاره نجس لانه لا يؤكل لحمه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 البول والروث نجس فيكون هذا نجس لأن الكل فضله يورد عليهم الآدمي وقال الآدمي بوله وروثه نجس لماذا جاءتمه جاءتم من يجاب, يجاب عنه بأنه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره وقال بعض والريق وشبهه لكن الحمد لله أن هذه المسائل ما تعم بها البلوة. هذه مسائل الظاهر أنه يندر أن توجد نعم مثلا يلقى الإنسان مثلا هر نزع على حره وخرج منه شيء نعم. وأبعد من ذلك فأر نزع على فأره نعم هذه المسائل ما تتوجد الحمد لله أن المسائل ذلك قليلة نعم والقول بأنها طاهرة أو المناظرات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 طاهر ها؟ نمنع القياس نمنع القياس نقول هذا قياس قولكم إنه فضلات خرج من بني آدم فكان نجس كالبول فالجواض ليس كل فضلات تكون نجسها بدليل العرق والدمع والريق وأنه خانه وما أشبهها طيب وكله بول ايضا ممنوع بوجه المنع يا الحمد لله انت قرب ان قول الراشد انه طاح وقول بعضه من كلمتي يقال هناك فرق بينه وبين المذي فرق بينه وبين المذي والمذي الصحيح انه ليس كالمني المذي قصدي ليس كالبول المذي الصحيح انه ليس كالبول وأنه وأن له حكما بين المني والبور فهو ليس طاهر وليست نجاسته مغلظة فليكتف فيه بالنرح وإن كان بعض الأول ما قال إنه طاهر وجعل العلة أنه يخرج بسبب الشهوة فكان كالمني لكن يقال فرق بينهم فرق فهو طهارته مخففة وأيضا يوجب شيئاً من الغسل لكنه غسل محسور ما هو غسل الذكر والأنثين فقط لا غسل بقية البدن طيب نعم ما صحيح هذا ما هو ما كلا يحصل منه المذي أبداً كثير من الناس ما يحصل منه المذي طيب لقمالف ورطوبة فرج المرأة هذا مبدأ درس اليوم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 فكان نجسا كلبه وقعد هذه القاعدة أن جميع ما خرج من سبيل في الأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدليل على طهارته وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا إلا الله عز وجل ثم من ابتلي به من النساء لأن رطوبة فرج المرأة ليس عاماً لكل امرأة بعض النساء ما يكون عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيئ وبعض النساء يكون عندها ذلك في أيام الحمل ولا سيما في الشهور الأخيرة منه وبعض النساء ما يكون فيها شيء أبداً من هذا فهن يختلف لكن من ابتليت به تجل مشقة عظيمة إذا قلنا بأنه لجس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 ومجرى اخر مجرى البول من من أعلى الفرج هذا هو الذي يتصل بالمتانه فإذا كانت هذه الرطوبه ناتجة عن استرخاء في المتانه وهذه الرطوبه من مجرى البول فهي نجسه وحكمها حكم سلس البول حكم حكم سلس البول واذا كانت هذه الرطوبه تخرج من مسلك الذكر فإنها طاهرة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 لأنه ظاهر أنه من المتانة وأما ما خرج من مسلك الذكر فإنه ينقذ الوضو عند جمهور العلماء بل لم أجد أحدا قال بأنه لا ينقذ الوضو إلا ابن حزم ابن حزم يقول لا ينقذ الوضو ثم يقول هذا ليس ببول ولا مذي ويستدل عليه بالنفي يقول مدام هذا ليس ببول ولا مذي فالذي يقول إنه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 طيب اذا رطوبه فرج المراه فيها خلاف بين اهل العلم فالذين قالوا انها نجسة قالوا ان ذلك انها خارجه من من السبيل فتكون نجسه كسائر ما يخرج من السبيل والذين قالوا انها طاهره قالوا ليس كل شيء يخرج من السبيلين نجسا بدليل المني يخرج من السبيلين وليس نجسا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 أن الإنسان إذا جامع اهله لا يلزمه غصل الذكر ولو كان نجسا للزمه غصل الذكر ولو كان نجسا لكانت الثياب إذا تلوثت بهذا وجب, وجب غصلها بل لكان المني الذي يخرج من الإنسان يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس نعم الثاني قال وسؤر لهرة وما دونها الهرة القطة معروفة سؤرها بقية شرابها وطعامها السؤر بمعنى الباقي ومنهم قولهم وحكم سائرها كهذا السائر بمعنى الباقي والسؤر بمعنى البقية بقية طعامها وشرابها طاهر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم فحكم وعلّد حكم بأنها ليست بنجس والنجس والطهارة والطاهر أو النجس والطهارة نقول نقضان أو ضدان هم إما ضدان أو نقضان طيب قوله. هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس هم لا إذا كان ما في الشيء لا طاهر ولا نجس فهما نقضان لأن الضدان الذين لا يجتمعان لكن بينهما ثالث بينهما ثالث بمعنى أنه يمكن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 نقيضه فقول الرسول عليه الصلاه والسلام انها ليست بنجس يقتضي انها طاهره لان ما فيه نجاسه الا الا فماذا بعد الحقي الا الضلال طيب اذا قول الرسول انها ليست بنجس هذا الحكم العله انها من الطوافين عليكم الطواف من يكثر التردد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 القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جانب ما هي العلة في كون هذه طاهرة ذرة الطواف التطواف علينا إذا كانت العلة التطواف التطواف علينا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال انها صغيرة الجسم لو قال انها صغيرة الجسم لقلنا سقر والهره وما دونها في الخلقه اه انتبه اقول اذا كون العله الصغر صغر الجسم صحيح ولا غير صحيح غير صحيح العلة التطواف وكون التطوار فيله معلوم المناسبه وش المناسبه بسبب التحرر بسبب التحرر إذن فلا ينبقي أن نعلق الحكم بما دون الهرة ثم لو أردنا أن نقيس قياسا تاما لقلنا سؤر الهرة وما كان بقدرها لأن ظاهر كالمؤلف أن ما كان بقدرها من الصباح التي لا تؤكل فهو نجس لأنه قال الهرة وما دونها فنقول على تقدير أن تكون العلة صغر, الحج... صغر الحجم فيجب أن تقول صغر الهرة وما سواها في الجسم في البدن طاهر لا أن تقول وما دونها لأن لا بد أن يكون الفرع مساويا لأصل فالذي يترجح عندي أن العلة التي يجب أن تتبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها من الطوافين علينا وعليه فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة. حكمه كالهرة إلا أنه مستثنى من ذلك ما استثناه الشرق وهو الكلب فإن الكلب لا, لا أحد يشك بأنه كذر الطواف على الناس ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فليغمس إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فليغمس في إناء أحدهم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمسل إحداهن بالتراب فيكون هذا مستثنى طيب واحد ساء الأول وقلت انتظر نعم يترجم صلى الله عليه وسلم هذا عذر الأهلي والبغل منه نجسة أولا سبق لنا ما يحصل في فرج المرأة من الرطوبة أن المشقة تجلب التسير طيب أفادي نبدأ داس الآن نعم نعم هذا قبل وجوب الوصل هذا من جنس كان بالاول اذا اذا جامع نساءه وينزل فكل يعني ما فيه الا وصل الذكر فقط وصل الذكر يعني كرصي المذي ما مهارش عن النجاسه لا ما هيك يا الله الوصل ماشي نعم اللي اخرج من الحكم كله وقال قر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه الارقه المجاهده فقد وجب الغسل فقط والغسل غير الغسل لانه راس لابو في من من ذلك او شبهه مما يزيل الاثر وهذا ليس بيواجب في الغسل نعم معروف ان الناس يتقدم على كل حال يا اخي مو كل الناس كذا لا كثير, كثير من الناس ما ما عنده مذي عند الجماعه اي نعم طالب طالب بيقوم ياخذ والله ما انا غالب ولا لا, لا الناس اخذ استفتى لكن والذي يخرم خرج لأن الماء المعروف ان المذي انما يخرج عندما تفتر الشهوه وأما في اول ثورانها فلس في مذي هذا الغالب هذا اللي انا أعرف اللي انا اعرف هذا خره يتعين عليه بس لانه لانه المذي هذا نجس طيب يقول المؤلف وسباع البهاء والطير والحمير واحمار الاهل والبعل منه نجسه قول السباع الظاهر انه بالرف نعم يعني وسباع وسب مبتدا نجس خبر وليس المراد سؤر سباع البهائن لأنه لو كان معطوفا على قوله الهرة يقال وسباع البهائن والطير والحمار الأهلي والبغل من ناجس بالتذكير وعلى هذا فأكون سباع مبتدع سباع البهائن سباع البهائن هي البهائن التي, التي تأكل وتفترس مثل الذئ والضبع والنمر والفهد وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك إذا كانت أكبر من الهرة إذا كانت أكبر من الهرة وقوله والطير يعني هو سباع الطير ومثلنا قبل قليل بالنصر وأظن الرخم أيضا كبيرة ها؟ ولا أستقدون الهرة أقل من الهرة. المهم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 أودابه تتولد من الحمار إذا نزع على الفرس الحمار الفرس تولد منه البغل ولهذا قال البغل منه اي من الحمار الاهلي فان كان من حمار وحشي كما لو نزح حمار وحشي على فرس فان هذا البغل منه طاهر طاهر لان الحمار الوحشي طاهر والفرس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 فلا يمكن إجتناب الحرام إلا بإجتناب الحلال ولا تنميز بينهما فيكون <تصفيق> يكون البالو نجساً وحرام لا شك فيه لكن نجس يكون نجساً لأنه متولد من نجس وطاهر فغلب جانب الحظر. واضح؟ طيب إذا كانت هذه الأشياء نجسة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 وهو كثير من اهل العلم رحمك الله الى أن هذه البهائم طاهر اثارها طاهر اي ان لو شربت من الاناء فان الماء لا ينجس قال لي ان لان هذا يشق التحرز منه غالبا فان الناس في الباديه تكون اوانيهم ظاهره مكشوفه تكون مكشوفة فتأتي هذه الأشياء الصباح فترد عليها وتشرب فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء وبوجوب غسل الإناء بعدها يكان في ذلك مشقة وعلى هذا فتكون طاهرة والأحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض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 فجعل الحكم منوطا بالماء وأنه إذا بلغ قلتين لم نحمل الخبث فدل ذلك على أن ورود هذه السباة على الماء يجعله خبيثا يجعله خبيثا لو لا, إيش؟ لو لا أن الماء بلغ قلتين وفي أحاديث أخر وإن كان فيها ضعف لكنها لها عدة طرق تدل على أن ماء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 فإن الحمار بلا شك من الطوافين علينا ولسيما أهل الحمر الذين, الذين اعتادوهن فإن التحرز منهن شاق جدا طيب فإن قال قائل الكلاب أيضا لمن يجوز له اقتناؤها كصاحب الزر والماشية والصيد والصيد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 من الضوافين طيب انت الكلام على ازالة النجاسة وان شاء الله تعالى سنكتب في هذا مذكرة لانه مهم لانه ينبني عليها الصلاة ونجاسة سياب طهرتها لنجل نشوف ما الذي يعفى من هذه النجاسات والذي لا يعفى وما هو النجس من غير النجس و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 ولذلك من أصعب أبواب الفقه باب الحير عند الفقه حتى ان بعض الطلبة قال لأستاذه ذات يوم يا شيخ إننا لسنا نحيض فدعنا من باب الحير نعم لأنه مشكل على قواعد المذهب يعني في بعض الكتب والأسيم الشافعية هم طويلين جدا فرعين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 إذا جاء الحيض وقفت أنصات وغيرها وإذا طهرت منه صلت وإذا تنكر عليها جعلته غير حيض فقواعده بالحقيقة في السنة يسيرة جدا ولهذا الأحاديث الواردة فيه مئة كثيرة مئة كثيرة لكن بما أننا نقرأ كتب الفقه وكلام الفقهاء يجب أن نعرفه أن نعرف ما قاله العلمة في هذا الباب ثم نعرف ذلك على الكتاب السنة فما رفق الكتاب السنة أخذنا به وما خالفه تركنا وقلنا غفر الله تعالى لمن قاله أولا ما هو الحيض الحيض في اللغة السيلان الحيض في اللغة السيلان يقال حار الوادي إذا سال وأما في الشر فإنه دم يصيب المرأة إذا بلغت في أيام معلومة دم يصيل دم يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد ولهذا كانت الحامل غالبا لا تحيظ لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين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 حتى وإن حاضت حيضا موقتا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض دم عرق لا يتبتها وحكام الحيض إذن لا حيض شرعا أو حسا شرعا قبل تسع سنين دخولها أو انتهائها لا انتهائها قبل انتهائها فإذا حاضت أم تسع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 والأعجمية. ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريضة ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدم فعد الخمسين لاحظ طيب ما هو الدليل؟ لأن هذا حكم شرعي لا بد لهم دليل قالوا الدليل لأن ذلك غير معروف عادة غير معروف من عادة يعني أن العادة الغالبة أن لا تحييظ المرأة قبل 8 سنين والعادة الغالبة أن لا تحييظ بعد إيش خمسين سنة فيقال هذا ليس بدليل هذا ليس بدليل أولا لأنه لا دليل على ذلك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 الذي هو الأذى نعم فهو حيض لو لم يكن لها إلا شهر واحد عاد هذا لا يمكن الظاهر حتى رحمها يمكن صغير جدا طيب المهم متى وجد الحيض الذي هو الأذى حكم به وصحيح أنها قد لا تحيض إلا بعد 8 سنين غالبا لكن النساء يختلف. النساء ويختلفنا أما بعد الخمسين فنقول أيضا الدليل على خلاف ما قلتم لأن الله تعالى قال وَاللَّا إِيَّ إِسْنَ مِنَ الْمَحْيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر يأسنا والمرأة التي حاضت في, ش... في آخر شهر من الخمسين وأول شهر من الحادي هو هل هي آيسة ها لا هذا حيض حيض مضطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا في اختلاف ابدا من يقول هذه ايسه والله عز وجل علق نهايه الحيض بما لا بالياس بالياس وتمام ال50 لا يحصل به الياس اذا كانت عاده المراه مستمره تتبين الان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 وقال تعالى واللائي لم يحضن يعني كم ثلاثة أشهر وقالت تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم فدل هذا على أن الحامل لا تحير إذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حير بثلاث حير هذه عدة المطلقة فهذا دليل من القرآن على أن الحامل لا تحير اذ لو حدث لكانت لك عدة واكم لو حدث لكانت عدتها ثلاثه قرء هذا دليل دليل اخر واقعي حسي وهو ان الحامل لا تحيض قال الامام احمد انما تعرف النساء الحوامل بانقطاع الحيض انقطاع الحيض وهذا يدل على ان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 واستدلوا بما أشرنا إليه أولا من أن الحيض إيش أذى فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه وأما الغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن الحيض لا يصحول أن يكون عدة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس بحيض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 والصيام وكل ما تفعله الحايض إلا أنه يختلف عن الحايض الآخر بأنه لا عبرة به في العدة والسبب لماذا لا عبرة في العدة لأن الحمل أقوى منه أين محمد